وَيْلٌ لِّلَّذِينَ صَلّوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ اللا تَم في روعَظ ذكَُّ ذَبًا أَل مَ يَس تَبذِ القومًا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 قلتم الى الارض <أرضيتم> الله الله الدنيا الدنيا في الآخرة Yes. Yeah. إذا قلت okay. والله على كل شيء شيء قدير يا أيها الذين إ لَكُ فيرُ فيِي سَبغث قلتُم إ One love. is el बं cool És un ororangzó. fan za l'allahu sakinat u One 122. أخرجوا الله فَانزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً وَعَلَيْهِ وأيَّدَهُ بِجُنُودِ اللَّهِ Yeah. ʾ ʾ طوم um.